تُكَبِّرُ كَمَا عَصَبَ رَأُولُ الْعَدْلِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْهَا بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاتقون